بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِسْتَوْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من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 بعد ظلّ الله أمسّه لا يقول إن ذهب السيئات عنني إنه لفرح فخور إلا الذين صبّوا عمل الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَلَوَلَّى إِن زُلْزِلَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ الله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 لَمْ يَكُنُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مُعْدُودُ فَلَا تَكُفِّي مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَفْبًا قُلْ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 أجيزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب.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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريق إنك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لَكُمْ نذير مبين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 ولا قو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أ تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تستري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 قُم نُصْحِي إِن أَرَدْتَ أَن أُنْصِحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُضِلَّكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصلع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغركون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 حتى إذا جاء أمرنا وفارتنا نور كل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين ثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل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 وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّهُ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 يَبِينُوا حِئَاءَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ هذا هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 أكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن رب على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضربونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، ولما جاء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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحان قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أم شأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.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 على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصر لي من الله إن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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريبا فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء رنا نجينا صالحوه الذين آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبا قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيبا قالوا أتعجبين من أمر الله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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مَّنِيبًا يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىَ أَبْهِمَ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 ك لا تعلم ما نريدا. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسول ربك لي إليك.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 أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضودة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.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 وَأَقِيمُوا الْقِسْطَ مِكْيَالًا وَمِيزَانًا بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجر منكم شقاق أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من ثُمَّ بَعِيدًا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ودون.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 وَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ عَمِلُوا عَلَى مَا كَانَتْكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيبا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة خذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَاتَّبَعُ مُؤْمِنَ رَفِيعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ مُقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُرْدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودًا وَأُتَبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ بئسا لفد المرفودا ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيدا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 وما زادوهم غير تتبيبا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديدا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهن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 دون إلا كما يعبد أباهم من قبل وإنما لمُوفّهم نصيبهم غير بنقص ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لكلمة سبقت مر وَبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغم إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من الصلاة تطرف إن هذا وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السئات ذلك لكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَأْنَ رَبُّكَ لَجَعَلْنَ لَسَأُمْمَتَهُ وَحِدَتَهُ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ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 ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون